ونسأله تعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يجعل هذه الأعمال خالصة له إنه تعالى جواد كريم اليوم إن شاء الله تعالى معنا الحديث الحادي عشر من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وهو للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرفي النووي كتاب قيم عظيم لا يستغني عنه أحد ولا نظن أنه يخلو منه بيت فعلى الإنسان أن يسعى لتحصيل هذا الكتاب ويتعلمه ويفهمه فهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث اليوم حديث عظيم قد جاء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 إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن همّ بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة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 ومعنى متفق عليه اي اخرجه الشيخان البخاري محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله وابي الحسين مسلم ابن الحجاج مسلم ابن الحسين النيسابوري رحمه الله تبارك وتعالى ورحمه ائمه السلف جميعا هذا الحديث حديث قدسي عظيم وهناك فرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي لأن الحديث النبوي هو ما قد رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما من قوله أو فعله أو تقريره أما الحديث القدسي فيعزوه النبي إلى الله تبارك وتعالى يقول قال الله تعالى أو يقول الصحابي عن رسول الله فيما يرويه عن رب العزة فالأمر يختلف وهناك فرق واضح بين الحديث النبوي الذي جاءنا بمعارضة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا بين الحديث القدسي الذي هو عن الله عز وجل هو جاء من عند الله لفظه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر به عن الله ويختلف عن القرآن في أن القرآن متعبد بتلاوته وقد جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى الله هذا الحديث القدسي رواه حبر الامه وترجمان القران ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن رب العزة أو فيما يرويه عن ربه أو فيما يرويه عن الله عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات إن الله كتب الحسنات والسيئات الله عز وجل علم ما يحدث وما سيحدث وهناك قولين أو قولان في كتب الحسنات والسيئات القول الأول وهو كتابة ذلك في اللوح المحفوظ أن الله عز وجل كتب كل شيء وأحصاه في اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال أيضا تبارك وتعالى وكل صغير وكبير مستطر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فالله عز وجل كتب الحسنات والسيئات في اللوح المحفوظ وعلم ذلك قبل أن يحدث هذا أيضا هناك قول أن الله عز وجل يكتب ذلك عند فعل العبد أو عند عمل العبد فإذا كان العبد يعمل حسنا يكتبه والله أعلم وإذا فعل سيئة يكتبها لذلك جاء بعد ذلك في الحديث أن الله يقول فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله فهناك من خلال النظر في هذين القولين كتابة سابقة وكتابة لاحقة والكتابة السابقة هي التي لا يعلمها الا الله الله عز وجل لأنه يعلم كل شيء وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم فهو علم كل شيء فيعلم الحسنات والسيئات والكتابة اللاحقة وقت عمل ابن آدم فإذا عمل خيرا تكتب له الحسنة وإذا عمل شر تكتب له السيئة لذلك قال بعد ذلك إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك أظهر ذلك وبيّنه وسيأتي في كلامه تفصيل ذلك كما قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة هذا تفصيل للمسألة أن من جاء بحسنة والهم هو الذي يريد أن يفعل شيء فيخضر النية ويتأهب لفعل هذا الشيء وإن لم يفعله وإن لم يفعل هذا الشيء فمن هم بحسنة أراد أن يعمل, يعمل هذه الحسنة وفي نيته أنه يفعل هذا الفعل لله عز وجل فلم يعملها حدث طارئ حدث شيء منعه من فعل هذا الأمر الحسن بالخطأ نعم اللهم استعى طيب الاخوة معي ان شاء الله طيب فمن اراد ان يفعل شيئا ثم منع من فعل هذا الشيء او تأخر عن فعل هذا الشيء أو قدرت الظروف أنه لم يصل إلى فعل هذا الشيء كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة لذلك الذي يريد أن يفعل فعلا فيه خير ليس شرطا أن يحقق هذا الفعل إن لم يستطع لو هناك شخص يريد أن يسافر إلى الحج مثلا وقد هيأ نفسه للسفر ثم جاء طارئ ومنعه من هذا السفر فهل نقول بأن أجره قد حرم منه؟ وقد بينا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأخذون أجورهم كاملة بنياتهم وقد مر علينا حديث وهو الحديث الثاني حديث من عائشة رضي الله عنها وغيرها وغيره من الأحاديث فيه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخسفوا بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم ثم يبعثون على نياتهم لأننا ما زلنا في كتاب النيات هذا الباب العظيم الذي يدور عليه العمل فلو هناك رجل ونوى أن يفعل شيء ومنع من ذلك كتب الله تبارك وتعالى له حسنة كاملة بفعله أو بنيته إن لم يعملها يثاب حسنة واحدة يثاب حسنة واحدة ثم ننظر بعد ذلك إلى النعيم الذي يأتي إلى العباد فيقول الله تعالى وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم الله عز وجل يجازي العباد بأفعالهم والله عز وجل خلقنا لنضيعه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فالذي يعبد الله ويفعل الخيرات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فالله عز وجل يحب ذلك منه السلام الله عز وجل يحب ذلك منه فيجازيه بعشر حسنات يجزيه بعشر حسنات وهذه العشر تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى أضعاف كثيرة فخير الله واسع والله عز وجل يضاعف لمن يشاء فننظر إلى ما قد وصل إليه العبد في عبادته وفي فعل الخيرات إلى أن الله عز وجل يجعل له من الحسنات أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله يفاجأ العبد يوم القيامة من فعله الخيرات في الدنيا أن له مثل الجبال أو مثل أحد من الحسنات فالشخص لا يستحقر عملا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليقي هذه الابتسامة وهذا الوجه البشوش إذا واجهت به أخوك المسلم تكتب لك حسنة الله عز وجل يضاعف ذلك بعشر أمثالها ثم إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فهذا في هذا الفعل البسيط فما بالنا بالأفعال الخيرية الخيرة الكبيرة والكثيرة وإن بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ثم قال وإن هم بسيئة فلم يعملها إذا أراد شخص أن يعمل سيئة لكن منعه مانع أن يفعل هذا الأمر إما تأخر أو حدث له شيء في طريقه إلى فعل ذلك الأمر هنا يكتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة لو ترك ذلك أي هذا الفعل السوء لله عز وجل يجازيه الله عز وجل حسنة يعطيه حسنة كاملة الذي يترك معصية يعطيه الله عز وجل حسنة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة إذا هذا الشخص فعل هذه السيئة أو فعل هذا الذنب الله عز وجل يجعل له سيئة واحدة وليس سيئات كثيرة وذلك من فضل الله تبارك وتعالى ومن كرمه وجوده علينا أنه لم يجعل ذلك بالمقابل لم يجعل السيئات مقابل الحسنات وإلا لكان الناس في ضلال مستمر في الدنيا والآخرة لكن الله عز وجل من رحمته بالعباد جعل الذي يهم بحسنة تكتب له حسنة وإن لم يفعلها والذي يهم بسيئة أو يهم بسيئة ولم يفعلها تكتب له حسنة عليكم السلام ورحمة الله والذي يهم أو يهم بسيئة ويعملها تكتب له سيئة واحدة بعكس الذي يعمل ال ال الخير أو يعمل الحسنة فالله تبارك وتعالى يضاعف لمن يشاء حسنة إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة هنا دليل على النيات دليل على النيات لأن هذا العمل يدور على النية يدور على النية ويعرف به والهم هنا لا بد ان تكون فيه نيه هذا الهم من محاوله الاتيان بشيء والنهوض له والسعي لفعله لا بد ان يكون فيه نيه فالنيه هي التي تجعل من السيئه سيئه من الحسنة حسنة فالأمر فيه خير عظيم من الله عز وجل فعلينا أن نفهم هذا الحديث جيدا و كما جاء أيضا وفي نفس هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى يا المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه كل هذا بالنية لذلك بدأنا هذا الكتاب بحديث النية وبينا عظم النية وأهمية النية وخطر من لا يقدم النية عظيم فما زلنا في الحديث الحالي عشر وهو يتكلم عن النيات حديث يفرق بين الحسنات والسيئات ويبين الله عز وجل أنه لا يعامل من يفعل السيئة مثل الذي يفعل الحسنة وإنما كل له مقدار وكل له نصيب مما كسب لكن الله عز وجل رحيم بعباده يريد لهم الخير ولا يرضى لعباده الكفر يفرح بتوبة عبده ولا يريد لاحد أن يضل أو يضل لذلك جعل الذي قد همى بسيئة ولم يفعلها لأي سبب كتب له ذلك حسنة لأنه كفى نفسه هذا الشخص كفى نفسه شر هذه السيئة في صوت إن شاء الله طيب الحمد لله أكبر الحديث الثاني عشر وهو حديث طويل في ذكر خبر الثلاثة نفر, أو الثلاثة نفر وهو قد جاء من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه انطلقا ثلاثة نفر انطلق ثلاثة نفر أي ثلاثة رجال فأواهم النبيت فدخلوا في غار لما أظلم عليهم النهار وأصبحوا في ليل ذهبوا إلى مكان للبيات أو ليبيتوا فيه توجد غار والغار هو ما يكون في الجبل مما يدخله الناس يبيتون فيه أو يتظللون فيه عن الشمس وغير ذلك فهذه فجوة في الجبل يدخلها الناس إما للاستظلاء أن يستضلوا من الشمس في هذا المكان أو يبيتوا فيه فترة الليل فقال انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيتوا إلى غار فدخلوا وجدوا هذا الغار ليلا فأرادوا أن يستريح ويبيتوا فيه فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فدخلت أو نزلت عليهم من أعلى الجبل صخرة كبيرة فوقعت أمام باب الغار أو هذه الفوهة أو الفتحة التي يدخلون ويخرجون منها من وإلى الغار فسدت عليهم باب الغار ولم يستطيعوا أن يزحزحوها لأنها كانت صخرة كبيرة جدا ففي هذا الحال هم ليس معهم عتاد لفعل شيء في هذه الصخرة و يظن في هذا الحال أنهم هالكون لأن هذه صخرة كبيرة وحاولوا أن يعني يدفعوها ما استطاعوا ففكروا كيف يخرجون من هذا الغار كيف يخرجون من هذا الغار ففكروا فرأوا جميعهم أن يتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم أن يتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم لأنهم قالوا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إنه لا, لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم هذا قول الصالحين أنهم إذا اشتد عليهم الكرب تذكروا الله وذكروه والله عز وجل قال واذكر ربك إذا نسيت وهنا فائدة أو هنا تنبيه أن كثيرا من الذين ينسون شيئا إما من القرآن أو من الحديث أو من غير ذلك من الأمور سواء دينية أو دنيوية عندما ينسو ينسون شيء يقولون بذكر الصلاة على النبي يقولون صلى الله عليه وآله وسلم لكن الأصل في النسيان أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل قال واذكر ربك اذا نسيت وهذا نص صريح في كتاب الله عز وجل فاذا نسي العبد شيئا سواء في الدنيا او سواء في الدين أو في الدنيا فيذكر الله عز وجل نعم فيذكر الله عز وجل لا الله عز وجل قال واذكر ربك إذا نسيت فهؤلاء النفر الثلاثة لما رأوا هذا الضيق وهذا الكرب وهذه الشدة التي هم فيها رأوا أن يتقربوا إلى الله عز وجل في هذا الموقف لأنه لن يخرجهم من هذا الموقف إلا الله عز وجل لأنه هو القادر على كل شيء وهو ربهم وهو خالقهم فقالوا يناجوه ويدعوه بأحسن ما عملوا من الأعمال الصالحة الخالصة ليست صالحة فقط وإنما خالصة له تبارك وتعالى ليس فيها رياء لأحد ليس فيها رياء لأحد فقالوا إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم هنا هنا البعض يقول هل يجوز التوسل بالأعمال الصالحة فبين أهل العلم أنه يجوز بناء على هذه أو هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله ولأن ذلك قربة إلى الله عز وجل تدعو الله بأنك فعلت شيئا له خالصا ليفرج همك وهذا توسل محمود بخلاف التوسل المذموم الذي يذهب الإنسان إلى قبر ويتوسل بصاحبه أو يتوسل بجاه النبي أو غير ذلك من الأمور فهذا كله لم يرد فيه نص صريح وإنما ما جاء به الكتاب والسنة يقبل ولا يرد وما جاء به غيرهما ينظر هل يوافق الكتاب والسنة أم لا فالتوسل بالأعمال الصالحة طيب وسنرى في آخر الحريث بعد دعائهم هذا أن الله عز وجل فرج عليهم الصخرة وأخرجهم مما كانوا فيه من الفزع والضيق والشدة والكرب وفرحوا وفرحوا بذلك فهذا يهمنا أن نذكر الله تبارك وتعالى على كل حال ونجعل أعمالنا صالحة دائما خالصة لله عز وجل فقالوا إنه لن ينجي لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبواني شيخاني كبيراني وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا والغبوق هو شرب آخر النهار كما جاء ذلك في النهاية في غريب الحديث والأثر لبت الأثير ثم قال نعم. ثم قال فنأى بطلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين أي أبوه وأمه فكرهت أن أوقظهما أو أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا نعم فلبست والقدح على يدي أن تظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغبنا عند قدمي يتضاغون أي يبكون أو يتباكون أطفاله الصغار يطلبون هذا الحليب أو هذا اللبن لكن هو يأبى إلا أن يشرب أبواه أولا حتى يعطي لأبنائه لأولاده فلا يسمع لبكائهم وإنما ينتظر أبواه فقال فاستيقظ فشرب غبوقهما فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة نعم اللهم استعلم وعن هذه المسألة حدث ولا حرج من فعل الناس الآن لهجر الاب والام وعدم الاعتناء بهما وتقديم الزوجة والاولاد عليهما فهذا رجل رجع الى البيت متأخرا ليس كعادته ومعه الحليب او معه اللبن ثم ذهب ليعطي هذا اللبن إلى والديه كعدده كل يوم لكن في هذا اليوم تأخر فلما دخل البيت وجدهما نائمين فلن أو فلم يستطع أن يوقظهما خشية أن يؤذيهما فقال أنتظروا حتى يستيقذانه وهو في هذه الحالة إلى أن طلع, أو طلع الفجر أبناؤه تحت قدمه يتضرعون جوعا ويتضاغون يتباكون من شدة الجوع لكن هو يأبى إلا أن يعطي أبواه أبويه أولا من هذا الحليب ثم يعطي أبناءه فهذا عمل عظيم لا نراه الآن فكان هذا من حسن الابن في معاملته مع والدي فهو يقول وظن أن هذا العمل لله خالصا واعتقد ذلك وهو لم يفعل ذلك اعتقادا إلا أنه قد أخلص فيه العمل لله وهو يعلم أنه على صواب وعلى الحق فلذلك دعا الله, الله عز وجل بهذا العمل الصالح حتى يفرج عنهم ما هم فيه فقال اللهم إن كنتم فعلتم ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرج فانفجرت شيئا لا يستطيعون الخروج منه عليكم السلام ورحمه الله فانفجرت شيئا لا يستطيعون الخروج منه انفجرت بحول الله وبقوته لما تقبل الله منهم هذه الأولى هذا أول رجل دل بهذا الدليل على إخلاصه العمل فدع الله عز وجل إن كان هذا العمل خالصا لك وحدك ففرج عنا ما نحن فيه وهذا يثبت بارك الله فيكم أن الإخلاص باب للنجاح وباب للفوز في الدنيا والآخرة فلربما وقع أحدنا في ضيق أو شدة أو مرض أو أذى فتفكر فعلا قد أخلصه إلى الله فذعى به فتقبل الله منه وأزال همه وشدته فهذا يكون مثالا لنا في الإخلاص لله عز وجل أما الثاني قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إليه وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين هنا رجل آخر يتوسل, الله يتوسل إلى الله عز وجل بالعفة التي ترك ترك امرأة بعد الشهوة له خالصا فها كانت ابنة عمه قريبة منه وكان يحبها كثيرا حتى جاء في الرواية الأخرى كنت اح أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها أراد أن يتقرب منها لفعل معها فامتنعت فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين حدث لها آآ ضرر آآ أو حاجة أردت أن, أن, أن نعم فاقة أو أه يعني أه ضيق أو تحتاج إلى المال أو غير ذلك فهي في حاجة من أمرها فجاءتني فأعطيتها عشرين عشرين وما أتى دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت لما طلبت منه أن يعطيها مال وتحتاج إلى هذا المال جدا فأعطاها مئة دينار ولكن الشرط عليها أن تخلي بينه وبين نفسها ففعلت ففعلت من أجل الحاجه والضرورة لأنها محتاجة إلى هذا المال فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت, أو فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إليّ وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك باتغاء وجهك فأفرج فافرج عنا ما نحن فيه فانفجرت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها فانفجرت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها هي لما وصل إلى موضع بينه وبينها من الجماع قالت لا تفض الخاتم إلا بحقه أي بزواج شرعي حلال بما قد شرعه الله عز وجل فلما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه شعر بما هو فيه وندم على ما فعل فقال فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها فالذي يفعل ذلك قد فعله حبا لله عز وجل وطاعة له وخوفا منه فذكر ذلك وقال وقال في دعائه اللهم إن كنت أي اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفجرت الانفجار على سرعة استجابة الدعاء انفجرت الصخرة الشخص الأول الرجل الأول لما دعا انفجرت الصخرة فظاهر منها جزء فينظرون إلى خارج الغار لكن لا يستطيعون أن يخرجوا من الغار فلما انفجرت الصخرة مرة أخرى ففتحت منها مكانا آخر فلا يستطيعون أيضا أن يخرجوا من هذا المكان لأنه ضيق جدا نعم نعم كما قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فالله عز وجل قريب من العبد يقبل دعاء العباد ويستجيب لهم وهذا من الله عز وجل فضل ونعمة فهؤلاء دعا الأول بدعاء أو بعمل خالص فانفجرت السخرة ودعا الثاني بعفة ترك أحب النساء إليه وهو في موضع لا يصدع أحد أن يقوم منه قام لله فدعى بذلك ثم قال وقال الثالث اللهم استأجرت اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب رجل كان يستأجر رجالا لعمل معين فبعد أن أعطى كل واحد حقه بقي رجل فلم يعطيه شيئا لأنه ترك الذي له وذهب فقال فثمرت ثمرت أي كثرت ماله يعني قام بتشغيل هذا المال لكي يثمر أكثر فثمرت فثمرت اجره حتى كثرت منه الأموال ازدادت أمواله هذا الرجل من جراء هذا المال نعم مثل الآن استثمار الأموال فجاءني بعد حين أي بعد فترة من الزمن فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك أي كل ما تشاهده من هذا الخير وهذا المال وهذا النعيم فهو من أجرك أي من مالك الذي تركته فقال كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بيه هو يظنه أنه يمزح معه لأنه أجره كان قليلا جدا لأن يجعل تماما بعد مضي من الزمن هذا الملك وهذا النعيم فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا أخذ كل كل هذا لأنه قال له هو لك فخذه يعني هو سامح فيه وقال هو مالك نعم فنسأل الله السلامة الآن إذا أحد أخذ دينار لا يؤده لغيره كما قال الله عز وجل وإن من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدنار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله ويقولون على الله وغير الحق ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فاللهم استعان فهذا الرجل قال يا عبد الله لا تستهزئ, لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا فقال ودعا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. ففرج عنا ما نحن فيه فانفجرت الصخرة فخرجوا يمشون فخرجوا يمشون فالله عز وجل سميع سميع الدعاء ويستجيب للعباد ولذلك هناك فرق بين الاخلاص والرياء الرياء الذي يريد أن يرأي الناس يظهر أمامهم أنه على خير وهو في باطنه ليس هناك أشر, أشر منه الإخلاص عمل قلبي يتقرب العبد به إلى الله أما الرياء فهو عمل للعباد وليس عمل لله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وقال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به فهذا حديث يبين عظم هذا الأمر وجواز التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة وهذا يعطينا همة في فعل الأعمال الصالحة حتى إذا جاء علينا وقت فيه ضيق أو حرج أو مرض أو بأس فندعو الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة حتى ينجينا مما نحن فيه فهذا كله خير للمسلمين وخير للعباد الله عز وجل أنعم علينا بذلك فعلينا أن نمتثل لآوامره والحمد لله رب العالمين إن شاء الله تعالى أنهينا بذلك أول, أول باب وهو باب الإخلاص وأحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية وإن شاء الله تعالى المرة القادمة سنتكلم عن باب التوبة باب التوبة وهو باب أيضا مهم جدا وفيه حديث عظيمة جامعة